بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وحيابك فطهر ورجز فاهدر ولا تمن تستكثر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 وجعلت له ما لم مذودا وبنين شهودا ومهت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لأياتنا عيدا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 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه ثقر وما أذراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر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 وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَخْدُمُ لُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ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 إِذْ بَيْن وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ بَمَا لَهُم مِّنَ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصوره بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صعفا كلا بل لا يطافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة